بثن شكويت الجدي انا وغربت الوحده بثن الجدي انا وغربت الوحده بثن شكويت الجدي انا وغربت الوحده ادير العين لابويا حسين ادير العين ما ضلت زلم عندي ما عندي جالس في لك الصار صار يجد وباليسر شجر لو انك حاضر ايامي عيني بعينك تنام الليل بعينك تنام يضربني اليتامى بالصف يحزون الطيف النحر بيقيدو نفس سلاسل الموت يجد وصبوا العجر يجذ وسبا والعثره ادير العين لابويا حسين ما حب الله الزيل اللي عندي ما حب الله الزيل اللي عندي بيت الجدي انا وغربيت لوحدي بيت بنشكويت الجدي انا وغربيت لوحدي وغرب وغرب ادير العين لابويا حسين ما ضلت زيل عندي ما ضلت زيل عندي يا جد احكي لك كلام وبفلك شكوي تبوني كونك يا عالم الوال بشوف بعينك اتمنى بشوف بعينك اتمنى يا جد بشيدي على ظامني قوليلي انا ويا شلون ليل وقم طعن الظهر يا عمر وما ضاعك اسمك يا عمر وما ضاعك اسمك سادير العيد لابويا الله الزيل عندي ما هب الله ويد الجدي أدير العين أبويا حسيا أدير العين أبويا حسيا ما ظلت سلم عندي ما ظلت سلم عندي يجد بمشهد عيالك علي زاد المرض أكبر أشوف أنزي ألب أحتار تكسر خاطر الممر تكسر خاطر الممر أصد بلا زين موياك وحير بوليات العسكر وشوف ان طفلاك على الماء يلض من الضيمة خطر يلض من الضيمة خطر حاذير العين لبوي حسيا محظ الله الزيلم عندي محظ الله الزيلم عندي قادة تنشك ويت الجدي أنا وغرب ويت شكويت الجندي انا وغربيت الوحدي اديري العين دبويا حسيا اديري العين دبويا حسيا ما ظلت سيلم عندي ما ظلت سيلم عندي على نياقل هازلتو يجد بقوة ركضون سناس الموت لوتنو رقبتو ايدي قيدوني ردبت و ايدي قيداني يا جدش كيلك الحالة وعذاب عذاب من اليش دموني و شوفك معصان و شفوف نزيف و حزات متوني نزيف و حزات متوني كادير العيد لابوي حصيا ما هضل الزيلم عندك ما هضل الزيلم عندك و قد تنشك و انا وغربت لوحدي قلب تنشات ويد الجدي انا وغربت لوحدي ادير العيد ابويا حسين ادير العيد ابويا حسين ما ضلت سلم بعندي ما ضلت سلم عندي يا جدش كلك سواك توت للوانا والحسن قبعن الحزن والظلام عين ذهنا بالضجر عليل وعاين شبه حزن أتى الموت وانا تظاهر أتى الله الظالم عندي ما هذا علي المجدي من أداء الرادود الحسيني أياء دلامي الكلمات للشاعر الحسيني الحاج حسن علي شدهان المنتج المنفذ لهذا العمل أبو حيدر الكناني صاحب مؤسسة انوار المنتظر الإسلامي ما عندي ما سلم عندي